112. إن الله غفور رحيم 113. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون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 وَعَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَا وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلِ الْعَجَبُ أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ أَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجٌ بَعِيدٌ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 إِلَ السَّمِ فَوْقَهُم كَفَ بَنَينَاهاَا وَزَّ وَمَا لَ آم فُروج وَالْأَرضَّ مَدَدنهَا وَأَلقَنَ فِيهَا رَواتَِ وَأَن بَتْنا فيِيهَا مِن كلُِّ زَووجٍ 117. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 118. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد نَهْلَبَاثِقَاتٍ لَهَا ظِلٌ نَّضِيرٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وعاد وفرعا وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل أم في لبس من خلق جديد 112. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 113. إذ يتلقى المتلسيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 114. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب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 الذي جعل مع الله إلها آخر فألخياه في العذاب الشديد